ألف <تصفيق> لا <تصفيق> وسخر الشمس والقمر كله يجري لِأَجَلٍ مسمى يدبر Laat قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْمَثُولَات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو شديد العقاب ويقول الذين كفروا الله <تصفيق> ومن جهر به ومن هو بقو فلا بِقَوْمٍ له الا الله بقوم سوءا إِلَّا كَبَاسِطِكَ فَيْنِي إِلَى الْمَاءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا I'm in your يَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَهُ Lauw in de de فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق chão ويدرؤون بالحسنة السيدة No, <laughs> ويفسدون في الأرض أولا I'm not كفروا له لا أنزل de <laughs> khalen. موسوعه <تصفيق> النابلسي <تصفيق> وجعلوا بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لهم عذاب إليه أدواء وإليه ما آب، وكذلك. We'll موسوعه <تصفيق> النابلسي One leginaw of feel of وهو سريع الحساب Wat zeg